قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله الرحمن الرحيم ساإن تولوا فقل حسبنا الله لا اله الا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم love إياك نعبد ولياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال لك يَصْعَبَ رَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ إِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ إذا ربك فارغب love uh...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 Allaikum <laughs> warahmatullahi اللہ حافظ love وعليكم ورحمة الله السلام عليكم نُعَينُ لَكَ يَا رَبِّي عَلَى جَمِيعِ اَلمُؤْمِنِينَ اَضْرَحْ لَنَا الرَّحْمَنُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ هَذَا كِتَابٌ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ وَأَنَّهُ سَنَدَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنَ الْقِبْلَةِ إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز من love uh -huh. إِنَّ لِلَّهِ رَبَّنَا عِبَادَهُ الرَّحْمَنُ غَاشِي مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ولا لَا يَسْتَوُونَ بِهِمْ زَيْغًا سَيَتَّبِعُونَ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَزَيْغًا أَتُويلُ وَمَا يَعْلَمُ تَأويلَهُ إلا الله الَّذِينَ يَقُولُونَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا هديتنا وهب اللہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضوء Surah <laughs> Al-Fatihah. يَعَ اللَّهُ بِي وَالْحَبِدَ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ولياك نستعين ادنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبكسنها وَلكَانَ للَكُ آيَةٌ فِي فئتين فئة تقاتل فِي أَتَنِ الرْتَقَاتَ فِيئَةٌ تُقاتِنُ فيِي سَبيد الل وَُخْرَكَ فيِ رَ وَُخْرَكَافِرَةُ يَرَونَهُ مِفْلَهِم رَِيًا العم وَلهَّ مُ يُعميد بِنصْر نَائِدَةٌ نِضُّ لِلأَذَصَّارُ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالذَّهَبِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمَطَّرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ وَالْخَيْلِ مَسُوَّمَةٍ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ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 يجْرُونَ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ Uh na uh...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 ْم فَإِنْ أَسْلََمُ خَفَدِتَدم وَإِن تَوَّ فَبَِّ مَا عَكَفَن وَلهَّ ظَصير بِ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 بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقصة من الناس فبشذهم فبشذهم بعذاب مليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ منهم وهم ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم جمعناهم يوم لا ريب فيه فكيف اذا جمعناهم يوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت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 مالك يوم الدين إياك نعبد ولياك أستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تَشَاءُ وَتَاسِعُ الْغُدَاكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الخير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 وقم <تصفيق> من am الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستهدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإذن المرح عليهم ولا الضالين آمين. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء be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 وَالَّذِينَ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَظًّا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما الذي في يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمعنت عليهم غير المظلم عليهم ونبضى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 مع الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم طير المغضوب عليم ونقضى المين آمين قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله من الحق اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك وأثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا اللهم تقبل توبتنا واقسم حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وَسَدِّدْ أَنْسَتَنَا وَارْشِدْنَا فِيمَا تَقُولُ بِنَا وَاهْدِنَا الْحَقَّ وَالصَّوَابَ وَغَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ أَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَزِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وآثرنا وَلا تغفر علينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا رحيم يا رحمن اللهم يا رحيم يا يا مالك يا منان انشرف فيه لا ايام رمضان اللهم فاجعلنا فيه من المقبولين اللهم فاجعلنا ولا تجعلنا فيه من المطرودين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لمن حضر جمعنا هذا اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات اللهم اغفر ذنوبهم اللهم تقبل توبتهم اللهم تقبل صيامهم اللهم تقبل صيامهم اللهم بارك في أعمال وأوقاتهم وأبنائهم واجعلهم مباركين أينما كانوا اللهم وأعتق رقابهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر القائمين على هذا الجامع المبار بارك اللهم في أوقاتهم وأموالهم وأعمالهم واجعلهم مباركين أينما كانوا اللهم اجعل ما يقومون به سببا في نيلهم أعلى أعالي الجنان لخدمتهم لهذا الدين ولخدمتهم لبيوتك يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم يا رب العالمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صبا اللهم اجعل والدينا في ضمانك وأمانك وإحسانك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من كان من والدينا خيا فأطل في عمره وارزقه الصحة والعافية اللهم واختب له في خير اللهم وأعتق رقبته من النار اللهم من كان من والدين بيت الرهين قبره اللهم فأنزل على قبره شابي بالرحمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وسعه بقدره ما تضصرت اللهم وسعه بقدره ما تضصرت اللهم اجعله في روضه من رياض الجنه ولا تجعله حفرة من حفر النار اللهم إن كان مسرورا فزده كرامته وحضوره وان كان منهوفا فبدل حزنه انراح وسرورا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن قرت أعينهم بك فتعلقت بك فتعلقت بك ولم تنطع إلى غيرك اللهم اقفع لائقنا مع كل أحد غيرك اللهم اقتع علائقنا مع كل أحد غيرك يا رب العالمين اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المطبولين اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المطبولين يا رب العالمين اللهم ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصب اللهم وسلم على سيدنا وأبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين اللہ اللہ اللہ اللہ Allah I'm ready. No, I'm ready.